بسم الله الرحمن الرحيم ماذا قلنا في أأم أأم ماذا قلنا كم وجها يجوز فيها يجوز وجها تحقيق الهمزة الثانية و و وابدالها حرفا من جنس الحركة الحركة التي عليها أ أو, أو هذه الحركة الحرف الذي يناسب هذه الحركه الواو او و ام ا اي اينون متى هذا اذا كانت همزه ال كانت الاولى همزه المضارعه استاثر يؤثر بئس كم وجها فيها يا عبد الباري وجهان نعم استأثر تحقيق الهمز وبإبداله حرفا من جنس حركة ما قبلها استاثر طيب وماذا قلنا في يؤثر وقرئ يؤثر وقرئ ما ضابط هذين الوجهين عبد الله إذا كانت الهمزة يُآ يُآ يُآ إذا كانت الهمزة علىها مفتوحة بعد ضم يُآ مفتوحة بعد ضم نعم قُرِي آ جاز الوجهان لأن الهمزة ماذا مفتوحة بعد كسر طيب قال ابدال الياء من اختيها الالف والواو ابدال الياء من اختيها الالف والواو اولا ابدالها من الالف ما معنى هذا الباب ابدال الياء من اختيها الالف والواو كيف كانت الياء أختا للألف والواو كيف كانت أختا لهما هارون كلها حروف علة وتشترك هذه الثلاث في أحكام كثيرة إبدال الياء من أختيها الوا الالف والواو حروف العلة كل واحد يبدل من الآخر ستعتي هذا في الفوائد في آخر الدرس إذن قول المؤلف إبدال الياء من أختيها الألف والواو ما الذي ترك وذهب؟ الألف والواو ما الذي بقي وثبت؟ الياء قال اولا إبدالها من الألف يعني ذهب الألف والموجود الياء تبدل الياء من الألف في مسألتين المسألة الأولى أن ينكسر ما قبل الألف انتبه أن ينكسر ما قبل الألف وذلك لأن الألف هذه قاعدة الآن سيذكرها لك وذلك أن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحه فإذا انضم ما قبلها أبدلت هي واوا وإذا انكسر ما قبلها أبدلت ياء وياتي ويأتي مثال من ضم فيه ما قبلها قريبا إن شاء الله عز وجل ونذكر في هذا الموضع مثال من كسر فيه ما قبل الألف الألف ما القاعدة فيها الألف ساكن قبلها مفتوح هي معرضة لأدنى تغيير إذا انكسر ما قبل الالف ماذا تقلب يان؟ إذا انضم ما قبل الالف ماذا تقلب واول؟ تقلب واول. مثال من كسر ما قبل الالف؟ قال مثال: الاسم مصباح مفرد مكون من خمسة أحرف، فإذا جمعته على مفاعيل مفاعيل جمعته على مفاعيل. تاتي بالف التكسير تضرب به بين احرف المفرد مفعيل الالف التي بعد الفاء ماذا يقال لها الف التكسير هذه الالف جاءت بعد حرفين اين الحر الحرفان في مصباح جاءت الالف بعد حرفين بعد الميم والصادر. بعد الميم والصاد طيب مفا عيل عيل بعد ألف التكسير حرف المكسور ما هو الحرف الثالث في مصباح الحرف الثالث في مصباح الباء مفتوح فإذا كسرناه أدخلناه سيقع بعد ألف التكسير فسنضطر إلى كسره ما الذي بعد الباء في مصباح؟ الألف. هذه الألف الباء التي كانت مفتوحة قبلها في الجمع كسرت. فماذا تقلب هذه الألف؟ تقلب يان. قال الاسم مصباح مفرد مكون من خمسة أحرف. فإذا جمعته على مفاعيل وقعت ألف مفاعيل بين أحرف المفرد مصباح. فتقع الميم والصاد قبل الألف والياء والألف والحاء بعدها هكذا مصاء ب وبعدها ألف وبعدها حاء هل تثبت الألف وقبلها كسرة قالوا ألف التكسير لا يكون ما بعدها إلا مكسورا فتلحظ أن الألف الثانية وقعت بعد كسرة الألف الثانية في مصا ب بعدها ألف كانت هي الألف التي كانت في المفرد هي الألف التي كانت في المفرد وقعت بعد كسرة فتبدل ياء فتصير مصابيح فلياء التي بعد الباء مبدلة من الألف وكذلك يقال في مفاتيح جمع مفتاح كذلك يقال في مفاتيح جمع مفتاح قال واذا صغرت مصباحا صغرت مصباحا التصغير يبدل فيه من ياء تسمى ياء تسمى ياء التصغير قال واذا صغرت مصباحا وقعت ياء التصغير في المكان الذي وقعت فيه الف مفاعيل ياء التصغير هي مثل الالف في جمع في مفاعل ستضقى الياء في المكان الذي وقعت فيه الألف أي بعد حرفين ويكون ما بعدها مكسورا كما كان ما بعد ألف التكسير مكسورا ولهذا قالوا باب التكسير وباب التصغير من وادي واحد من وادي واحد لأن الأحكام متقاربة قال وإذا صغرت مصباحا وقعت ياء التصغير في المكان الذي وقعت فيه ألف مفاعيل ويكسر ما بعد ياء التصغير كما كسر ما بعد الألف هكذا مصي ب بعدها ألف بعدها ح فتبدل ألف مصباح عند تصغيرها ياء لما تقدم ما هو الذي تقدم أن الياء لا تثبت إلا إذا كان ما قبلها مفتوحا فإذا كسر أبدلت ياء فتصير مصي بحن فالياء التي في الباء الياء التي بين الباء والحاء مصيبيح الياء التي بين الباء والحاء في المصغر مبدلة من الألف في المكبر وكذلك يقال في مفتيح جمع مفتاح تصغير نعم تصغير تصغير مفتاح لا بس منتبهون ظلنتكم غير منتبهين اذا واضح هذا ولا عندكم ألف تكسير وياء التصغير ما بعدهما لا بد ان ينكسر الحرف الذي بعد ألف التكسير وبعد ياء التصغير الذي انكسر بعده في المفرد ألف هذا الالف يقلب ماذا ياء يقلب ياء إذن متى تبدل الياء من الالف متى تبدل الياء من الالف تذهب الالف وتاتي ياء إذا انكسر ما قبل الألف إذا انكسر ما قبل الألف كما يكون في باب مفاعيل في امتهى الجمعة أو في باب التصغير على مفاعل واضح إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك ورحمدك